أمجاد للإنتاج الصوتي تقدم الفأو شق غبار نحو نحر الكفر سار في غمار الحرب يسلم ظرما بالكفر نار الفأو شق الكفر كان نعيم كان عبيرا يرو كان بلان وعبوس قصريا كان نعيماً الصليرا هذه صيحات خوف قد تعالت في سماهم خيب الذعر عليهم حتى قالت هذه صيحات خوف قد تعالت في سماءهم خيَّم الذعر عليهم حتى قالت قطان أصباحك الطير كلايرا بنك التراث مزق الأشلام منهم ونادي عن قد سقان أصباحك الطير كلايرا بنك التراث مزق الأشلام منهم ونادي عن قد سقان قرطوه يتلو عصر وعدون عم الفضاء وداوين من هدير يسليب الألباب جاء فوقه يتنو عصف وعده عم الفضاء وداوي من هدير يسليب الألباب جاء